Book two. 2 ي ي ع ع 2ยี่สิสบการนัดหมายเวลการนัดหมายเวาวลากดมยวลาเลารนดหยสารหรือเปล่าคน ه ل ق د ف ت <ت <ب> ت> د ك ك ا ت ك ا ل ب ا ص ل ل ت و ا ل ح ا ف ل َ ة ه ل ق د ف ا ت ك ا ل ب َ ا ص ِ دي ฉันล่อคุณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะ ل ق د ا ن ت ظ ر ت ك ل ل ت و ن ص ْ ف س ا ع َ ل ق د ْ أ ن ت ظ ر ت ك ن ص ْ ف س ا ع َคุณมีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือค่ะ أ ل ا, أ ي و ج د م ع ك ه ا ت ِ ف ٌ لا يوجد معك هاتف جوال. نا ขอใหตรง ه ا ل كن دقيقاً في ا ل م ر ة القادمة. كن د ق ي ق ا في ا ل م ر ة القادمة. ك ن ا ن ا ن ا ن ّ نّا نّا ن ا نّا نّا ن ا نّا ن ا نّا ن م ا ن ا ا نّا نّا ن ا ا نّا ن ا ل ّ ا ن ا ا ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วยนะคะ خذ معك م ظلت مطر في المرة القادمة خذ معك م ظلت مطر في المرة القادمة พรุ่งนี้ดิฉันหยุดค่ะ غ د วยนั้นกันดีอุตลาด้วยนัพรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหมคะ هل سنلتقي غداً؟ هل سنلتقي غ د ا โท ك ุ ني م ك يؤسفني غداً لا يناسبني. يؤسفني غ د ا لا يناسبني. س و س ب ا ن ي كن ي أري ت ر ي ع ك هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع، ر و أ ن ك مي نات لوكا، أو قد صرت م ت و ا ع د ا ً أو قد صرت م ت و ا ع د ا ً ديشن ن ا ن ن ج ي ع ط ل ن و ا ي ة ا ل س ب د ا أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. ا ق ت ر ح أن نلتقي في عطلة نهاية ا ل ا س ب و ع هل نقوم بنزها؟ هل نقوم بنزها؟ هل نقوم بنزها؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ هل نسافر إلى الشاطئ؟ เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหมคะ هل نسافر ฟ ل ى ا ل ี ب ا ل هل نسافر ฮ ل ى الجبال دي ฉันจะไปรับคุณที่ทำงาน س ะเอาคุณค่ะมินัลเทับจะเอา่นฉันจะไปรับคุณที่บ้านจะเอ سأأخذك من المنزل. ديشن جا بيرابك ุ ن في ب ا ل رود ا ي سان. س أ خ ذ ك من محطة الباصات. الحافلات. سأأخذك من محطة الباصات.